بصحبه قد المشيد يا في مدحهم هل من رضي الله عنه ما لا ترضى عنهم قوم حبهم الله لا تحبهم قوم أمر الله بموالاة ما لا توليهم قال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم ترىهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين هم غيظ العدا وأنصار دين رب العالمين الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق الذين هم حملت الشريعة وهم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليه بعد النبيين والمرسلين والذين لا كان ولا يكون مثلهم والذين هم أفضل الخلق على الاطلاق بعد النبيين والمرسلين ليس نرضى أينا قلوب قريب أو بعيد أو يستهيل بهم على صفحات شيطان مليم إنه لا يسخل من الصحابة ولا يبقى من إلا من يبغض الكتاب والسنة ولماذا يبغض قائمة الدين وأنصار الدين رب العالمين ثم الدعوة أنهم خوانا أو الدعوة أنهم ارتدوا معنى هذا أن النبي كان يستخدم خوانا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفهم ولا يعقل. كان معظم جلساء من هؤلاء الأراضي كبرت كلمة تخرج من أسواههم إن يقولون إلا كذبا يقولون إلا كذبا النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابه نفس لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني لو كلها على هذا ما بلغ شيء منه. يعني أنفق مثل أحد ذهب من هذا الرجال هذا العالم ما يستطيع هذا ومع ذلك لو أنفق ما بلغ مد أحد المد كلهم يعرفه الصاع أربعة أمدال الصاع أربعة أمدال ما بلغ مد أحد ولا نصيته لفضله وعظيم من وكبير قدره أمي لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإله <تصفيق> أبي بكر وليل فاروق والمولى شهيد هذا اكتبع بعض الناس الآن من الذي يقول نحن سنة وقد كذب يتكلم في معاوية رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وخاله لأن أخ زوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال ابن تيميه بن إجماع أفضل ملوك أهل الأرض وقد أثنى عليه عباس كما في البخاري قال أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه بأنه فقير وكان أحد كتاب الوحي وأنه مئتمن عمر حسبك بمعرفة الكترجات وبصيرة قد ولاه على الشاق وولاه من بعده عثمان وقد أجبع العلماء على قضله وجلالة قدره وعظيم منزلته وكذلك بعض الناس يتصيد هفوة أو, هفو دي أو ثلاثة أو عجوة هذا لا تنقص قدر الرجل من ذا الذي ترضى صجاياه كلها كفى المرأة نبلى لتعلم آيده وهذا الذي يطعن فيه لا يسوي حذاء معاوية وهو ماذا؟ هو من هامة راسي لقص قدره كل الضلال والحراف يكفي من الحراف نتكلم في معاوية هذا الضلال يتكلم في الرج الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم في الرج قد اخبرت قدمه في سبيل الله في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حني. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبو. قاتل مع أبي بكر المرتدي قاتل مع عمر. فتح الفتوحات الكثيرة. هو الذي فتح قبرص في عصر عثمان. والأفتوحات وجهاد عظيم في نصرة هذا الدين. آه ينبغي يجب على الدقسي يقف لسانه عن الصحابة وعن العلم أيضا. العاملين بعلم ما من